بسم الله الرحمن الرحيم القسم الثاني فيما يجب على الأنام من حقوقه عليه السلام قال القاضي أبو الفضل رحمه الله وهذا قسم لخصنا فيه الكلام في أربعة أبواب على ما ذكرناه في أول الكتاب ومجموعها في وجوب تصديقه واتباعه في سنته وطاعته ومحبته ومناصحته وتوقيره وبره وحكم الصلاة عليه والتسليم وزيارة قبره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الباب الأول في فرض الإيمان به عجوب طاعته واتباع سنته إذا تقرر بما قدمناه ثبوت نبوته وصحة رسالته وجب الإيمان به وتصديقه فيما أتى به قال الله تعالى فآمن بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا وقال إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وقال فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون فالإيمان بالنبي محمد عليه السلام واجب متعين لا يتم الإيمان إلا به ولا يسح إسلام إلا معه قال الله تعالى ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا حدثنا أبو محمد الخشني الفقيه بقراءة عليه حدثنا الإمام علي الطبري حدثنا عبد الغافر الفارسي حدثنا ابن عمرويه حدثنا ابن سفيان حدثنا أبو الحسين حدثنا أمية بن بسطام، حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله ويؤمن بي وبما جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله قال القاضي أو الفضل والإيمان به عليه السلام وتصديق نبوة ورسالة الله له وتصديقه في جميع ما جاء به وما قاله ومطابق تصديق القلب بذلك شهادة اللسان بأنه رسول الله وإذا اجتمع التصديق به بالقلب والنطق بالشهادة بذلك باللسان تم الإيمان به والتصديق له كما ورد في هذا الحديث نفسه من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عفوا من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله وقد زاده وضوحا في حديث جبريل إذ قال أخبرني عن الإسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وذكر أركان الإسلام ثم سأل عن الإيمان وقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر الحديث فقد قرر أن الإيمان به محتاج إلى العقل بالجنان والإسلام به مضطر إلى النطق باللسان وهذه الحال المحمودة التامة وأما الحالة المضمومة فالشهادة باللسان دون تصديق بالقلب وهذا هو النفاق قال الله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون أي كاذبون في قولهم ذلك عن أتقالهم وتصديقهم وهم لا يعتقدونه فلما لم تصدق ذلك ضمائرهم لم ينفعهم أن يقولوا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم فخرجوا عن اسم الإيمان ولم يكن لهم في الآخرة حكمه إذ لم يكن معهم إيمان ولحقوا بالكافرين في الدرك الأسفل من النار وبقي عليهم حكم الإسلام بإظهار شهادة اللسان في أحكام الدنيا المتعلقة بالأئمة وحكام المسلمين الذين أحكامهم على الظواهر بما أظهروا من علامة الإسلام إذ لم يجعل للبشر سبيل إلى السرائر ولا أمروا بالبحث عنها بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحكم عليها وذم ذلك وقال هل شققت عن قلبه؟ وللفرق بين القول والعقد ما جعل في حديث جبريل الشهادة من الإسلام والتصديق من الإيمان وبقيت حالتان أخريان بين هذين إحداهما أن يصدق بقلبه ثم يخترم, يخترم قبلت تساع وقت الشهادة بلسانه فاختلف فيه فشارط بعضهم من تمام الإيمان القول والشهادة به ورآه بعضهم مؤمنا مستوجبا للجنة لقول عليه السلام يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان فلم يذكر سوى ما في القلب وهذا مؤمن بقلبه غير عاص ولا مفرط بترك غيره وهذا هو الصحيح في هذا الوجه الثانية أن يصدق بقلبه ويطوي مهله, مهله وعلم ما يلزمه من الشهادة فلم ينطق بها جملة ولا في عمره ولا مرة واحدة فهذا اختلف فيه أيضا فقيل هو مؤمن لأنه مصدق والشهادة من جملة الأعمال فهو عاص بتركها غير مخلد في النار وقيل ليس بمؤمن حتى يقارن عقده شهادة اللساني إذ الشهادة إن شاء عقد والتزام إيمان وهي مرتبطة مع العقد ولا يتم التصديق مع المهلة إلا بها وهذا هو الصحيح وهذه نبذة تفضي إلى متسع من الكلام في الإسلام والإيمان وأبوابهما وفي الزيارة فيهما والنقصان وهذا التجزي ممتنع على مجرد التصديق لا يسح فيه جملة وإنما يرجع إلى ما زاد عليه من عمل وقد يعرض فيه لاختلاف صفاته وتباين حالاته من قوة يقين وتصميم اعتقاد ووضوح معرفة ودوام حالة وحضور قلب وفي بسط هذا خروج عن غرض التأليف وفيما ذكرنا غنية فيما قصدنا إن شاء الله فصل في وجوب طاعته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأما وجوب طاعته فإذا وجب الإيمان به وتصديقه فيما جاء به وجبت طاعته لأن ذلك مما أتى به قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله ورسوله وقال قل اطيعوا الله والرسول وقال وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وقال وإن تطيعوا تهتدوا وقال من يطيع الرسول فقد أطاع الله وقال وما أتاكم الرسول فخذوه ومنهاكم عنه فانتهوا وقال وما يتعر الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وقال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله فجعل تعالى طاعة رسوله طاعته وقرن طاعته بطاعته ووعد على ذلك بجزيل الثواب وأوعد على مخالفته بسوء العقاب وأوجب امتثال أمره واجتناب نهيه قال المفسرون ولا طاعة الرسول في التزام سنته والتسليم لما جاء به وقالوا وما أرسل الله من رسول إلا فرض طاعته على من أرسله إليه وقالوا من يطع الرسول في سنته يطيع الله في فرائضه وسئل سهل بن عبد الله عن شرائع الإسلام فقال وما أتاكم الرسول فخذوه وقال السمرقندي يقال أطيع الله في فرائضه والرسول في سنته وقيل أطيع الله في حرم عليكم والرسول في ما بلغكم ويقال أطيع الله بالشهادة له بالربوبية والنبي بالشهادة له بالنبوة حدثنا أبو محمد ابن عبّ محمد ابن عتّاب بقراءة عليه حدثنا حاتم بن محمد حدثنا أبو الحسن علي بن محمد ابن ابن خلف حدثنا محمد بن أحمد حدثنا محمد بن يوسف حدثنا البخاري حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبو هريرة يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني فطاعة الرسول من طاعة الله إذ الله أمر بطاعته وطاعة امتثال لما أمر الله به وطاعة الله وقد حكى الله عن الكفار في دركات جهنم يوم تقلب وجوه في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول فتمنوا طاعته حيث لا ينفعهم التمني وقال عليه السلام إذا نهيتكم عن شيء فجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عنه عليه السلام كل أمة يدخلون للجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وفي الحديث الآخر الصحيح عنه عليه السلام مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء فأطاعوا طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق وفي الحديث الآخر في مثله كمثل من بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعية فمن أجاب الداعية دخل الدار وأكل من المأدبة ومن لم يجب الداعية لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم ومن أطاع محمدا فقد أطاع الله ومن عصى محمدا فقد عصى الله ومحمد فرق بين الناس فصل في وجوب اتباعه وامتثال سنته والاقتداء بهديه وأما وجوب اتباعه وامتثال سنته والاقتداء بهديه فقد قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما أي ينقادون لحكمك يقال سلم سلم واستسلم وأسلم إذن قاد وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا قال محمد بن علي الترمذي الأسوة في الرسول الاقتداء به والاتباع لسنته وترك مخالفته في قول أو فعل وقال غير واحد من المفسرين بمعناه وقيل هو عتاب للمتخلفين عنه وقال سهل في قولي تعالى صراط الذين أنعمت عليهم قال بمتابعة السنة فأمرهم تعالى بذلك ووعدهم الاهتداء باتباعه لأن الله تعالى أرسله بالهدى ودين الحق ليزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويهديهم إلى صراط مستقيم ووعدهم محبته تعالى في الآية الأخرى ومغفرته إذا تبعوه واثروا على أهوائهم وما تجنح إليه نفوسهم وأن صحة إيمانهم بقيادهم له ورضاهم بحكمه وترك الاعتراض عليه وروي عن الحسن أن أقواما قالوا يا رسول الله إنا نحب الله فأنزل الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله أفور الرحيم وروي أن الآية نزلت في كعب بن الأشرف وغيره وأنهم قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه ونحن أشد حبا لله فأنزل الله الآية وقال الزجاج معناه إن كنتم تحبون الله إن تقصدوا طاعته فافعلوا ما أمركم به إذ محبة العبد لله والرسول طاعته لهما ورضاه بما أمرا ومحبة الله لهم عفوه عنهم وإن عليهم برحمته ويقالوا الحب من الله عصمة وتوفيق ومن العباد طاعة كما قال القائل تعصي الإله وأنت تذر حبه هذا العمر في القياس بديع لو كان حبك صادقا لا طاعته إن المحب لمن يحب مطيع ويقال محبة العبد لله تعظيمه له وهيبة منه ومحبة الله له رحمته له وإرادته الجميلة له وتكون بمعنى مدحه وثنائه عليه قال القشيري فإذا كان بمعنى الرحمة والإرادة والمدح كان من صفات الذات وسيأتي بعد في ذكر محبة العبد غير هذا بحول الله تعالى حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن جعفر الفقيه قال حدثنا أبو الأصبغ عيسى بن سهل وحدثنا أبو الحسن يونس بن مغيث الفقيه بقراءة عليه قال حدثنا حاتم ابن محمد قال حدثنا أبو حفص الجهني حدثنا أبو بكر الاج الآجري حدثنا إبراهيم بن موسى الجوزي حدثنا داود بن رشيد حدثنا الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو الأسلمي وحجر الكلاعي عن العرباض بن سارية في حديثي في موعظة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي حديث جابر بمعنى وكل ضلالة في النار وفي حديث أبي رافع عنه عليه السلام لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه وفي حديث عائشة رضي الله عنها صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص فيه فتنزع عنه قوم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم قال ما بال قوم يتنزهون عن الشيء أصنعه فوالله إني لا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية وروي عن عليه السلام أنه قال القرآن صعب مستصعب على من كرهه وهو الحكم فمن استمسك بحديثي وفهمه وحفظه جاء مع القرآن ومن تهوان بالقرآن وحديثي خسر الدنيا والآخرة أمرت أمتي أن يأخذوا بقولي ويطيع أمري ويتبع سنتي فمن رضي بقولي رضي بالقرآن قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه ومنهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب وقال عليه السلام من اقتدى بي فهو مني ومن رغب عن سنتي فليس مني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال وقال إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم العلم ثلاثة فما سوى ذلك فهو فضل آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة وعن الحسن بن أبي الحسن رضي الله عنه قال عليه السلام عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة وقال عليه السلام إن الله تعالى يدخل العبد الجنة بالسنة تمسك بها عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر مئة شهيد وقال عليه السلام إن بني إسرائيل افترقوا على اثنتين وسبعين ملة وإن أمتي تفترق على ثلاث وسبعين كلها في النار إلا واحدة قال ومنهم هم يا رسول الله قال الذي أنا عليه اليوم وأصحابي وعن أنس قال عليه السلام من أحيى سنتي فقد أحياني ومن أحياني كان معي في الجنة وعن عمر بن عوف المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للبلال بن الحارث من أحيى سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجوره شيئا ومن ابتدع بدعة ضلالة لا ترضي الله ورسوله كان عليه مثل آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزار الناس شيئا فصل فيما ورد عن السلف ولا من اتباع سنته والاقتداء بهديه وسيرته صلى الله عليه وآله وسلم وأما ما ورد عن السلف ولا إمة من اتباع سنته والاقتداء بهديه وسيرته فحدثنا الشيخ أبو عمران موسى ابن عبد الرحمن بن أبي تليد الفقيه سماعا عليه قال حدثنا أبو عمر الحافظ قال حدثنا سعيد بن نصر حدثنا قاسم بن أصبغ ووهب بن مسره قال حدثنا محمد بن وضاح حدثنا يحيا ابن يحيى حدثنا مالك عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد أنه سأل عبد الله بن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن إن نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر فقال ابن عمر يا ابن أخي إن الله بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ولا نعلم شيئا فإنما نفعل كما رأيناه يفعل وقال عمر بن عبد العزيز سن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وولاة الأمر بعده سننا الأخذ بها تصديق بكتاب الله واستعمال لطاعة الله وقوة على دين الله ليس لأحد تغيرها ولا تبديلها ولا نظر في رأي من خالفها من اقترى بها فهو مهتد ومن انتصر بها منصور ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيره. وقال الحسن بن أبي الحسن عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة وقال ابن الشهاب بلغنا عن من أهل العلم قالوا الاعتصام بالسنة نجاة وكتب عمر بن الخطاب إلى عماله بتعلم السنة والفرائض واللحن أي اللغة وقال إن ناسا يجادلونكم يعني بالقرآن فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله وفي خبري حين صلى بذي الحليفة ركعتين وقال أصنع كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع وعن علي حين قرن فقال عثمان ترى أني أنهى الناس عنه وتفعله قال لم أكن أدعو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس وعنه على إني لست بنبي ولا يحى إلي ولكن أعمل بكتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ما استطعت وكان ابن مسعود يقول القصل في السنة خير من الاجتهاد في البدعة وقال ابن عمر صلاة السفر ركعتان من خالف السنة كفره وقال أبي بن كعب عليكم بالسبيل والسنة فإنه ما على الأرض من عبد على السبيل والسنة ذكر الله في نفسه ففاضت عيناه من خشة ربه فيعذبه الله أبدا وما على الأرض من عبد على السبيل والسنة ذكر الله في نفسه فاقشع جلده من خشة الله إلا كان مثله كمثل شجرة قد يبس ورقها فهي كذلك إذا أصابتها ريح شديدة فتحات عنها ورقها إلا حط الله عنه خطاياه كما تحات, كما تحات عن الشجرة ورقها فإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة وموافقة بدعة وانظروا أن يكون عملكم إن كان اجتهادا واقتصادا أن يكون على منهاج الأنبياء وسنتهم وكتب بعض عمال عمر بن عبد العزيز إلى عمر بحال بلده وكثرة لصوصه هل يأخذهم بالضنة أو يحملهم على البينة وما جرت عليه السنة فكتب إلي عمر خذهم بالبينة وما جرت عليه السنة فإن لم يصلحهم الحق فلا أصلحهم الله وعن عطاء في قوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول أي إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الشافعي ليس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا اتباعها. وقال عمر ونظر إلى الحجر الأسود والله إنك حجر لا تنفع ولا تضر. ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلتك ثم قبله. ورؤية عبد الله بن عمر يدير ناقته في مكان فسئل عنه فقال لا أدري إلا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله ففعلته وقال أبو عثمان الحيري من, من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة وقال سهل التستري أصول مذهبنا ثلاثة الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأخلاق والأفعال والأكل من الحلال وإخلاص النية في جميع الأعمال وجاء في تفسير قوله تعالى والعمل الصالح يرفعه إنه الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحكي عن أحمد بن حنبل قال كنت يوما في جماعة تجردوا ودخلوا الماء فاستعملت الحديثة من كان يؤمن بالله اليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ولم أتجرد فرأيت تلك الليلة قائلا لي يا أحمد أبشر فإن الله قد غفر لك باستعمالك السنة وجعلك إماما يقتدى بك قلت من أنت؟ قال جبريل فصل في أن مخالفة أمره صلى الله عليه وآله وسلم وتبديل سنته ضلال وبدعة ومخالفة أمري وتبديل سنته ضلال وبدعة متوعد من الله تعالى عليه بالخذلان والعذاب قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصل جهنم وساءت مصيره. حدثنا أبو محمد عبد الله بن أبي جعفر وعبد الرحمن بن عتاب بقراءته عليهما قالا حدثنا أبو القاسم حاتم بن محمد. حدثنا أبو الحسن القابسي. حدثنا أبو الحسن ابن مسرور الدباغ. حدثنا أحمد بن أبي سليمان. حدثنا سحنون ابن سعيد. حدثنا ابن القاسم. حدثنا مالك. عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن, أبيه عن أبي هريرلة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة إلى آخره وذكر الحديث في صفة أمته وفيه فليدادن رجال عن حوض فليدادن عفوا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة وذكر الحديث في صفة أمته وفيه فلا يزادن رجال عن حوضي كما يزاد البعير الضال فأناديهم ألا هلما ألا هلما فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول فسحقا فسحقا فسحقا, فسحقا وروا أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رغب عن سنتي فليس مني وقال من أدخل في أمرنا ما ليس منه فهو رد وروى ابن أبي رافع عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ألفين أحدكم لا ألفين أحدكم متكئ على أريكته ياتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه زاد في حديث المقدام ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله وقال عليه السلام وجاء بكتاب في كتف كفى بقوم حمقا أو قال ضلالا أن يرغبوا عما جاء به نبيهم إلى غير نبيهم أو كتاب غير كتابهم فنزلت أو لم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون وقال عليه السلام هلك المتنطعون وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به إني أخشى انتركت شيئا من أمره أن أزيغه الباب الثاني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 والله لا يهدي القوم الفاسقين فكفى بهذا حظا وتنبيها ودلالة وحجة على إلزام محبته ووجوب فرضها وعظم خطرها واستحقاق إله عليه السلام إذ قرع تعالى من كان ماله وأهله وولده وأحب إليه من الله ورسوله وأوعدهم بقوله تعالى فتربصوا حتى يأتي الله بأمره ثم فسقهم بتمام الآية وأعلمهم أنهم ممن ضل ولم يهده الله أخبرنا أبو علي الغساني الحافظ فيما أجازنيه وهو مما قرأت على غير واحد قال حدثنا سراج بن عبد الله القاضي حدثنا أبو محمد الأصيلي حدثنا المروزي حدثنا أبو عبد الله محمد بن يوسف حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علي عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين وعن أبي هريرة نحوه وعن أنس عنه عليه السلام ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحب إلا لله وأن يكرى أن يعود في الكفر كما يكرى أن يقذف في النار وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي التي بين جنبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه فقال عمر والذي أنزل عليك الكتابة لأنت أحب إلي من نفسي التي بين جنبي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر قال سهل من لم يرى ولاية الرسول عليه في جميع الأحوال ويرى نفسه في ملكه عليه السلام لا يذوق حلاوة سنته لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه فصل في ثواب محبته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حدثنا أبو محمد ابن عتاب بقراءة عليه حدثنا أبو القاسم حاتم بن محمد حدثنا أبو الحسن علي بن خلف حدثنا أبو زيد المروزي. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا عبدان. حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عمر بن مرة عن سالم بن أبي الجعدي عن أنس رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال متى الساعة يا رسول الله قال ما أعدت لها قال ما عدت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله قال أنت مع من أحببت وعن صفوان بن قدامة هاجرت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأتيته فقلت يا رسول الله ناولني يدك أو فناولني يده فقلت يا رسول الله إني أحبك قال المرء مع من أحب وروا هذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود وأبو موسى وأنس وعن أبي ذر بمعناه وعن علي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ بيد حسن وحسين فقال من أحبني وحب هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجة يوم القيامة. وروي أن رجلا أت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال يا رسول الله، لا أنت أحب إلي من أهلي ومالي، وإني لا أذكرك فما أصبر حتى جئ فانظر إليك، وإني ذكرت موتي وموتك، فعرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإن دخلتها لا أراك، فأنزل الله تعالى، ومن يطع الله والرسول. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا فدعا به فقرأها عليه وفي حديث آخر كان رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه لا يطرفه فقال ما بالك؟ قال بأبي وأمي أتمتع من النظر إليك فإذا كان يوم القيامة رفعك الله بتفضيله فأنزل الله الآية وفي حديث أنثى رضي الله عنه من أحبني كان معي في الجنة فصل في مروي عن السلف والأئمة من محبته من النبي صلى الله عليه وسلم وشوقهم له حدثنا القاضي الشهيد حدثنا العذري حدثنا الرازي حدثنا الجلودي حدثنا ابن سفيان حدثنا مسلم حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن سهيل بن أنبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله ومثله عن أبي ذر وقد تقدم حديث عمر رضي الله عنه وقوله للنبي صلى الله عليه وسلم لا أنت أحب إلي من نفسي وما تقدم عن الصحابة في مثله وعن عمر بن العاص رضي الله عنه ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن عبدة بنت خالد بن معدان قالت ما كان خالد يأوي إلى فراش إلا وهو يذكر من شوقه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحاب المهاجرين والأنصار يسميهم ويقول هم أصلي وفصلي وإليهم يحن قلبي طال شوقي إليهم فعجل ربي قبضي إليك حتى يغلبه النوم وروي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق لإسلام أبي طالب كان أقر لعين من إسلامه يعني أباه أبا قحافة وذلك أن إسلام أبي طالب كان أقر لعينك ونحو عن عمر بن الخطاب قال قاله للعباس أن تسلم أن تسلم أحب إلي من أن يسلم الخطاب لأن ذلك أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن ابن إسحاق أن امرأة من الأنصار قتل أبوها وأخوها وزوجها يوم أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا خيرا هو بحمد الله كما تحبين قالت أرونيه حتى أنظر إليه فلما رأتوا قالت كل مصيبة بعدك جل وسئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال قال كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وأبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظناء وعن زيد بن أسلم خرج عمر رضي الله عنه ليلة يحرس يحرس الناس فرأى مصباحا في بيت وإذا عجوز تنفش صوفا وتقول على محمد صلاة الأبرار صلى عليه الطيبون الأخيار قد كنت قواما بكا بالأسحار يا ليت شعري والمنايا أطوار هل تجمعني وحبيبي الدار تعني النبي صلى الله تعالى عليه وآله صحبه وسلم فجلس عمر رضي الله عنه يبكي وفي الحكاية طول وروي أن عبد الله بن عمر خدرت رجله فقيل له أذكر أحب الناس إليك يزل عنك فصاح يا محمداه فانتشرت ولما احتضر بلال رضي الله عنه نادت امرأته وحزناه فقال واطرباه غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه ومثلو عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما ويروى أن مرأة قالت لعائشة رضي الله عنها اكشفي لي قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكشفت لها فبكت حتى ماتت ولما خرج آل مكة زيد زيد بن دثينة من الحرم ليقتلوه قال له أبو سفيان بن حرب أبو سفيان بن حرب أن بالله يا زيد أتحب أن محمدا الآن عندنا مكانك تضرب علقه وأنك في أهلك فقال زيد والله ما أحب أن محمد الآن في مكانه الذي هو فيه تصيب شوكة وأن جالس في أهلي. فقال أبو سفيان ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمد صلى الله عليه آله وصحبه وسلم. وعن ابن عباس كانت المرأة إذا أتت النبي صلى الله عليه وسلم حلفها بالله ما خرجت من بغض زوج. ولا رغبة بأرض عن أرض وما خرجت إلا حب لله ورسوله ووقف ابن عمر على ابن زبير رضي الله عنهما بعد قتله فاستغفر له وقال كنت والله ما علمت صواما قواما تحب الله ورسوله فصل في علامة محبة عليه السلام اعلم أن من أحب شيئا آثره وآثر موافقته وإلا لم يكن صادقا في حبه وكان مدعيا فالصادق في حب النبي صلى الله عليه وسلم من تظهر علامات ذلك عليه، وأولها الاقتداء به، واستعمال سنته، واتباع أقواله وأفعاله، وامتثال أوامره، واجتناب لواهيه، والتأدب بآدابه في عسره ويسره، ومنشطه ومكرهه، وشاهد هذا قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وإيثار ما شرعه وحض عليه على هوى نفسه وموافقة شهوته قال الله تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وإسخاط العباد في رضا الله تعالى حدثنا القاضي أبو علي الحافظ حدثنا أبو الحسين الصيرفي وأبو الفضل بن خيرون قال حدثنا أبو يعلى البغدادي حدثنا أبو علي السنجي حدثنا محمد بن محبوب حدثنا أبو عيسى حدثنا مسلم بن حاتم حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبيه عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا يا بني إن قدرت على أن تصبح وتمسي ليس في قلبك غش لأحد ففعل ثم قال لي يا بني وذلك من سنتي ومن أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة فمن اتصف بهذه الصفة فهو كامل المحبة لله ورسوله ومن خالف في بعض هذه الأمور فهو ناقص المحبة ولا يخرج عن اسمها ودليله قول عليه السلام للذي حده في الخمر فلعنه بعضهم وقال ما أكثر ما يؤتى به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله ومن علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم كثرة ذكره له فمن أحب شيئا أكثر ذكره ومنها كثرة شوق إلى لقائه فكل حبيب يحب لقاء حبيبه وفي حديث الأشعريين عند قدومه المدينة أنهم كانوا يرتجزون غدا نلقى الأحبة محمداً وصحبه وتقدم قول بلال ومثل قال عمار قبل قتله وما ذكرناه من قصة خالد بن معدان ومن علاماته مع كثة ذكري تعظيمه له وتوقيره عند ذكره وإظهار الخشوع والانكسار مع سماع اسمه قال إسحاق التجيبي التجيبي كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعده لا يذكرون إلا خشعوا وقشعر جلودهم وبكوا وكذلك كثير من التابعين منهم من يفعل ذلك محبة لله وشوقا إليه ومنهم من يفعله تهيبا وتوقيرا ومنها محبة لمن أحب النبي صلى الله عليه وسلم ومن هو بسببه من أهل بيته وصحابته من المهاجرين والأنصار وعداوة من عاداهم وبغض من أبغضهم وسبهم فمن أحب شيئا أحب من يحبه وقد قال عليه السلام في الحسن والحسين اللهم إني أحبهما فأحبهما وفي رواية في الحسن اللهم إني أحبه فأحب من يحبه وقال من أحبهما فقد أحبني ومن أحبني فقد أحب الله ومن أبغضهم فقد أبغضني ومن أبغضني فقد أبغض الله وقال الله الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا بعدي فمن أحبهم فبحب أحبهم ومن أبغضهم فببغض أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله يوشك أن يأخذه وقال في فاطمة رضي الله عنها إنها بضعة مني يغضبني ما أغضبها وقال لعائشة في أسامة بن زيد أحبيه فإني أحبه وقال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغضهم وفي حديث ابن عمر من أحب العرب فبحب أحبهم ومن أبغضهم فببغض أبغضهم فبالحقيقة من أحب شيئا أحب كل شيء نحبه وهذه سيرة السلف حتى في المباحات وشهوات النفس وقد قال آن سبحانه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة فما زلت أحب الدباء من يومئذ وهذا الحسن بن علي وعبد الله بن عباس وعبد الله بن جعفر أتوا سلما وسألوا أن تصنع لهم طعاما مما كان يعجب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان ابن عمر يلبس النعال السبتية ويصبغ بالصفرة إذراء رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل نحو ذلك ومنها مغض من أبغض الله ورسوله ومعادات من عاداه ومجانبة من خالف سنته وابتدع في دينه واستتقال كل أمر يخالف شريعته قال الله تعالى لا تجد قوم يؤمنون بالله اليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله وهؤلاء أصحابه عليه السلام قد قتلوا أحباءهم في مرضاته وقاتلوا آباءهم وأبناءهم وقالوا عبد الله بن, بن أبي لو شئت لأتيتك برأسه يعني أباه ومنها أن يحب القرآن الذي أتبي به عليه السلام وهدى به واهتدى وتخلق به حتى قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن وحبه للقرآن تلاوته والعمل به وتفهمه ويحب سنته ويقف عند حدودها قال سهل بن عبد الله علامة حب الله حب القرآن وعلامة حب الله وحب وحب وحب القرآن حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلامة حب النبي صلى الله عليه وسلم حب السنة وعلامة حب حب السنة حب الآخرة وعلامة حب الآخرة بغض الدنيا وعلامة بغض الدنيا ألا يدخر منها إلا زادا وبلغة إلى الآخرة وقال ابن مسعود لا يسأل أحد عن نفس إلا القرآن فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله ورسوله ومن علامة حبه للنبي صلى الله عليه وسلم شفقته على أمته ونصحه لهم وسعيه في مصالحهم ورفع المضار عنهم كما كان عليه السلام بالمؤمن رؤوفا رحيما ومن علامة تمام محبته زهد مدعيها في الدنيا وإيثاره الفقرى واتصافه به وقد قال عليه السلام لأبي سعيد الخدري إن الفقر إلى من يحبني منكم أسرع من السيل من أعلى الوادي أو الجبل إلى أسفله وفي حديث عبد الله بن مغفل قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني أحبك فقال انظر ما تقول فقال والله إني أحبك ثلاث مرات قال إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا ثم ذكر نحو حديث أبي سعيد بمعناه. فصل في معنى المحبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وحقيقتها. اختلف الناس في تفسير محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكثرت عباراتهم في كل رواية. وليست ترجع بالحقيقة إلى اختلاف مقال. ولكنها اختلاف أحوال فقال سفيان المحبة اتباع الرسول عليه السلام كأنه التفت إلى قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال بعضهم محبة الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اعتقاد نصرته والذب عن سنته والانقياد لها وهيبة مخالفته وقال بعضهم المحبة دوام الذكر للمحبوب وقال آخر إيثار المحبوب وقال بعضهم المحبة الشوق إلى المحبوب وقال بعضهم المحبة مواطأة القلب لمراد الرب يحب ما أحب ويكره ما كره وقال آخر المحبة ميل القلب إلى موافق الله وأكثر العبارات المتقدمة إشارة إلى ثمرات المحبة دون حقيقتها وحقيقة المحبة الميل إلى ما يوافق الإنسان وتكون موافقته له إما لاستلذاذه بإدراكه كحب الصورة الجميلة والأصوات الحسنة والأطعمة والأشربة اللذيذة وأشباهها مما كل طبع سليم مائل إليها لموافقتها له أو لاستلذاده بإدراكه بحاسة عقله وقلبه معاني باطنة شريفة كحب الصالحين والعلماء وأهل المعروف والمأثور عنهم السير الجميلة والأفعال الحسنة فإن طبع الإنسان مائل إلى الشغف بأمثال هؤلاء حتى يبلغ التعصب بقوم لقوم والتشيع من أمة في آخرين ما يؤدي إلى الجلاء عن الأوطان وهدك الحرم واخترام النفوس أو يكون حبه إياه لموافقته له من جهة إحسانه له وإنعامه عليه فقد جبلت النفوس على حب من أحسن إليها وإذا تقرر لك هذا نظرت هذه الأسباب كلها في حقه عليه السلام فعلمت أنه عليه السلام جامع لهذه المعاني الثلاثة الموجبة للمحبة أما جمال الصورة والظاهر وكمال الأخلاق والباطني، وقد قررنا منها قبل فيما مر من الكتاب ما لا يحتاج إلى زيادة وأما إحسانه وإنعامه على أمته فكذلك قد مر منه في أوصاف الله تعالى له من رأفته بهم ورحمته لهم وهدايته إياهم وشفقته عليهم واستنقاذهم به من النار وأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم ورحمة للعالمين ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ويتل عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويهديهم إلى صراط مستقيم، فأي إحسان أجل قدرا وأعظم خطرا من إحسان إلى جميع المؤمنين، وأي إفضال أعظم منفعة وأكثر فائدة من إنعامه على كافة المسلمين إذا كان ذريعتهم إلى الهدايا، إذ كان ذريعتهم إلى الهدايا ومنقذهم من العماية وداعيتهم إلى الفلاح والكرامة ووسيلتهم إلى ربهم. وشفيعهم والمتكلم عنهم والشاهد لهم والموجب لهم البقاء الدائم والنعيم السرمد فقد استبان لك أن عليه السلام مستوجب للمحبة الحقيقية شرعا بما قدمناه من صحيح الآثار وعادة وجبلة بما ذكرناه آنفا لإفاضة الإحسان وعمومه الإجمال وإذا كان الإنسان يحب من منحه في دنياه مرة أو مرتين معروفة أو استنقذه من هلكة أو مضرة مدة التأذي بها قليل منقطع فمن منحه ما لا يبيد من النعيم ووقاه ما لا يفنى من عذاب الجحيم أو لا بالحب وإذا كان يحب بالطبع ملك لحسن سيرته أو حاكم لما يؤثر من قوام طريقته أو قاض بعيد الدار لما يشاد من علمه أو كرم شيمته فمن جمع هذه الخصال على غاية مراتب الكمال أحق بالحب وأولى بالميل وقد قال علي رضي الله عنه في صفته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه وذكر لنا عن بعض الصحابة أنه كان لا يصرف بصره عنه محبة فيه فصل في وجوب مناصحته عليه السلام قال الله تعالى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم قال أهل التفسير إذا نصحوا لله ورسوله إذا كانوا مخلصين مسلمين في السر والعلانية حدثنا القاضي الفقيه ابو الوليد بقراءتي عليه حدثنا حسين بن محمد حدثنا يوسف ابن عبد الله حدثنا ابن عبد المؤمن حدثنا ابو بكر التمار حدثنا ابو قال حدثنا احمد اليونس حدثنا زهير حدثنا بن أبي صالح عن عطاء ابن يزيد عن تميم الداري قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الدين النصيحه ان الدين النصيحه ان الدين النصيحه ثلاث مرات قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم قال لائمه رحمهم الله النصيحه لله ولرسوله وليا المسلمين وعامتهم واجبة. قال الإمام أبو سليمان البستي: النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة إرادة الخير للمنصوح له، وليس يمكن أن يعبر عنها بكلمة واحدة تحصرها. ومعناه في اللغة الإخلاص من قولهم نصحت العسل إذا خلصته من شمعه. وقال أبو بكر ابن أبي إسحاق الخفاف. النصح فعل الشيء الذي به الصلاح والملائمة مأخوذ من النصاح وهو الخيط الذي يخاط به الثوب وقال أبو إسحاق الزجاج نحوه فنصيحة الله تعالى صحة الاعتقاد له بالوحدانية وصفه بما هو أهله وتنزيهه عما لا يجوز عليه والرغبة في محابه والبعد عن مساخطه والإخلاص في عبادته والنصيحة لكتابه الإيمان به والعمل بما فيه وتحسين تلاوته والتخشع عنده والتعظيم له وتفهمه والتفقه فيه والذب عنه من تأويل الغالين وطعن الملحدين والنصيحة لرسوله التصديق بنبوته وبذل الطاعة له فيما أمر به ونهى عنه قال أبو سليمان وقال وقال أبو بكر وموازرته عفوا قاله أبو سليمان وقال أبو بكر وموازرته ونصرته وحمايته حيا وميتا وإحياء سنة بالطلب والذب عنها ونشرها والتخلق بأخلاقه الكريمه وآدابه الجميلة وقال أبو إبراهيم إسحاق التجيبي, التجيبي نصيحة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التصديق بما جاء به والاعتصام بسنته ونشرها والحض عليها والدعوة إلى الله وكتابه ولرسوله وإليها وإلى العمل بها وقال أحمد بن محمد من مفروضات القلوب اعتقاد النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال أبو بكر الأجري وغيره النصح له يقتضي نصحين نصحا في حياته ونصحا بعد مماته ما في حياته نصح أصحابه له بالنصر والمحامات عنه ومعادات من عاداه والسمع والطاعة له وبذل النفوس والأموال دونه كما قال الله تعالى رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وقال وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصديقون أولئكهم الصادقون وينصرون الله ورسوله أولئكهم الصادقون وأما نصيحة المسلمين له بعد وفاته فالتزام التوقير والإجلال وشدة المحبة له والمثابرة على تعلم سنته والتفقه في شريعته ومحبة أهل بيته وأصحابه ومجانبة من ريب عن سنته وانحرف عنها وبغضه والتحذير منه والشفقة على أمته والبحث عن تعرف أخلاق وسيره وآدابه والصبر على ذلك فعلى ما ذكره تكون النصيحة إحدى ثمرات المحبة وعلامة من علاماتها كما قدمنا وحكى الإمام أبو القاسم القشيري أن عمرو بن الليث أحد ملوك قراسان ومشاهر الثوار المعروف بالصفاري مات فرؤيا في النوم فقيل له ما فعل الله بك فقال غفر لي فقيل بماذا قال صعدت ذروة جبل يوما فأشرفت على جنودي فأعجبتني كثرتهم فتمنيت أني حضرت رسول الله صلى الله عليه وآله صحبه وسلم فعنته ونصرته فشكر الله لذلك وغفر لي وأما النصح لي المسلمين فطاعتهم في الحق ومعونتهم فيه وأمرهم به وتذكيرهم إياه على أحسن وجه وتنبيههم على ما غفلوا عنه وكت وكتم عنهم من أمور المسلمين وترك الخروج عليهم وتضريب الناس وإفساد قلوبهم عليهم والنصح لعامة المسلمين إرشادهم إلى مصالحهم ومعونتهم في أمر دينهم ودنياهم بالقول والفعل وتنبيه غافلهم وتبصير جاهلهم ورفض محتاجهم وستر عوراتهم ودفع المضار عنهم وجلب المنافع إليهم الباب الثالث في تعظيم أمره ووجوب توقيره وبره قال الله تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا نذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدم بين يدي الله ورسوله وقال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض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 كدعاء بعضكم بعضا فأوجب الله تعالى تعزيره وتوقيره وألزم إكرامه وتعظيمه قال ابن عباس تعزروه أي تجلوه وقال المبرد تعزروه تبالغ في تعظيمه وقال الأخفش تنصرونه وقال الطبري تعينونه وقرئ تعزروه تعززوه بزايين من العز ونهي عن التقدم بين يديه بالقول وسوء الأدب بسبقه بالكلام على قول ابن عباس وغيره وهو اختيار ثعلب قال سهل بن عبد الله لا تقول قبل أن يقول وإذا قال فاستمعوا له وأنصتوا ونهو عن التقدم والتعجل بقضاء أمر قبل قضائه فيه وأن يفتات بشيء في ذلك من قتال أو غيره من أمر دينهم إلا بأمره ولا يسبقوه به وإلى هذا يرجع قول الحسني ومجاهد والضحاك والسدي والثوري ثم بعضهم وحذرهم مخلفة ذلك وقال تعالى واتقوا الله إن الله سميع عليم قال الموردي اتقوا يعني في التقدم وقال السلمي اتقوا الله في إهمال حقي وتضيع حرمته إنه سميع لقولكم عليم بفعلكم ثم نهاهم عن رفع الصوت فوق صوته والجاهل له بالقول كما يجهر بعضهم لبعض ويرفع صوته وقيل كما ينادي بعضهم بعضا باسمه قال أبو محمد مكي أي لا تسابقه بالكلام وتغلظ له بالخطاب ولا تنادوه باسمه نداء بعضكم لبعض ولكن عظموه ووقروه ونادوه بأسرف ما يحب أن يناد به يا رسول الله يا نبي الله وهذا كقولي في الآية الأخرى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا على أحد التأويلين وقال غيره لا تخاطبوه إلا مستفهمين ثم خوفهم الله تعالى بحبط عمارهم إنهم فعلوا ذلك وحذرهم منه وقيل نزلت الآية في وفد من بني تميم وقيل في غيرهم أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم سلم فنادوه يا محمد يا محمد أخرج إلينا فذمهم الله تعالى بالجهل ووصفهم بأن أكثرهم لا يعقلون وقيل نزلت الآية في محاورة كانت بين أبي بكر وعمر بين يدي النبي صلى الله عليه وآله صحبه وسلم واختلاف جرى بينهما حتى ارتفعت أصواتهما وقيل نزلت في ثابت ابن قيس ابن شماس خطيب النبي صلى الله عليه وآله صحبه وسلم في مفاخرة بني تميم وكان في أذنيه صمم فكان يرفع صوته فلما نزلت هذه الآية أقام في منزله وخشي أن يكون حبط عمله ثم أت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا نبي الله لقد خشيت وأنا أكون هلكت نهانا الله أن نجر بالقول وأنا مرء جهير الصوت فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا ثابت أما ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة فقتل يوم اليمامة وروي أن أبا بكر لما نزلت هذه الآية قال والله يا رسول الله لا أكلمك بعدها إلا كأخي السراري وأن عمر كان إذا حدثه حدثه كأخي السراري ما كان يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا بعد هذه الآية حتى يستفهمه فأنزل الله تعالى فيهم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم وقيل نزلت إن الذين ينالونك من وراء الحجرات في غير بني تميم نادوه باسمه وروا صفوان بن عسال بين النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في سفر إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري أيا محمد أيا محمد فقلنا له أغضب صم من صوتك فإنك قد نهيت عن رفع الصوت وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا قال بعض المفسرين هي لغة كانت في الأنصار نوه عن قولها تعظيما للنبي صلى الله عليه وآله صلى وسلم وتبجيلا الله لأن معناها إرعنا نرعك فنوه عن قولها إذ مقتضاها كأنهم لا يرعونه إلا برعايته لهم بل حقه أن يرعى على كل حال وقيل كانت اليهود تعرض بها للنبي صلى الله عليه واله صلى وسلم بالرعونة فنهي المسلمون عن قولها قطعا للذريعة ومنعا للتشبيه بهم في قولها لمشاركة اللفظ وقيل غير هذا